أما بعد فمرحبا بكم أيها الأخوة الأحبة في هذا اللقاء المتجدد الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه ممن تغشهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده وتكون جائزة وإياكم في نهاية المجلس أنقوموا مغفورا لكم قد ودلت سيادكم حسنات أيها الإخوة الأحبة كنا نتكلم في المجال السابق عن بعض ما يتعلق بخصال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو المجلس الثامن من هذه المجالس المباركة التي فيها الحديث عن شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الأربعاء السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 33 وارضة شمائة من ألف من الهجرة عن موافق لليلة الثامنة من ليالي الشهر شباب فبراير لسنة مثير لسنة 12 من الألف الثابتة من تاريخ المصارى وكنا تكلمنا في المجلس السابق عما جاء من الروايات. في شيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والليلة سنتكلم عن خمس روايات جاءت في صفة خباب هذا الشيء صفات خباب شيء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الروايات خمسة أربعة أو ثلاثة منها صحيحاً وواحد حسن وواحدة ضائعة. قال الإمام السديري رحمه الله تعالى: يا سني إليك في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحيم الله تعالى حدثنا أحمد بن منير قال حدثنا أشيد قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياب للقيق قال أخضرني أبو رمسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجمي عليك ولا تجمي عليه قال ورأيت الشيء بأحمر قال أبو عيسى أي تلميذي هذا أحسن شيء في هذا الباب وأفصر لأن الزوايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثريب السيمين. هذا الحديث هو الحديث الأول من حديث ليتنا هذا، وهو الحديث الخامس والأربعون في ترتيب أحاديث الكتاب. أحمد النمني تكلمنا عنه في. مجال السابقة وخاصة عند جميع أساطح رقم 26 وهو أحمد المنين قرعه هو في سنة 43 أو 44 أو, أو 200 روى له الستة البخاري روى له في الواسطة قال حدثنا خشين وهو شين هو أبو معاوية خشين صغير الشاب كشير ابن غشير ابن القاسم ابن دينار سلمي الواسطي مولده سنة خمس ومئة وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومئة من السابع ثقة ثبت كثير التدليس وثلثال الخفيه روى له الجماعة يرويه عن عبد الملك من عميل وقد تكلمنا عنه أيضا فيما سبق في الآثار فقام 43 وغيره عن إيازي باللقيق وأيضا تكلمنا عنه فيما سبق قال أخبرني, أخبرني أبو رمسة تكلمنا عنه في المسجد السابق وهو صحابي جليل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن فقال ابنك هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا ابنك فقلت نعم أشهد به أشهد به المشاهد وأشهد أنه ابني قال لا يجمي عليه ولا تجمي عليه وهذا نزاق قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يكون عمله جناية عليه ولا يكون عملك جناية عليه قال ورأيت الشيب أحمر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب شيبه بالحمار وقلنا أن سبب ذلك في المجلس القادم عفوا من المجلس السابق قلنا أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حدود كم عشرين أربعة عشر يعني كان شيبا قليلا وكان يخضبه بالحناء والكتم أو الكتم وهو ما يكون لونه مثل لون هذا المكيت الذي نجلس عليه أو أغنق بقليل فهذا لو سألت الناس يقولوا عنه أحمر فهو رأى هذه الشعرات الشائدة في أنفقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدغيه وقد قضبها بالأحمر قال الترمذي معلقا على هذا الحديث هذا أحسن شيء الرؤية في هذا الباب وأفثر يعني أفثر شيء جاء مفسرا في الروايات هذا الحديث طبعا هذا الحديث حديث صحيح رجاله رجاله الصحيح وهذا أحسن شيء روية في هذا أحسن شيء ثبت في هذا وأفضل شيء مفصل لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء هناك بعض الروايات أنه لم يبلغ الشيب بمعنى أن الشيب لم يكن عاما في رأسه ولحيته صلى الله عليه وعليه وسلم وزاد أبو عيسى الترمذي رحمه الله عليه في هذا الحديث أنه فسر أو سمى بالأحرام سمى اسم أبي رمسة فسماه رفاعه ابن يسربي التيمين و هذا الحديث يؤخذ منه ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم للصهادة ولأبنائهم، فهو يسأل عن ابنه ويستفسر، وفيه أن كل إنسان ما نرغون بعمله كل نفس بما كتب راهينا. وأنها لا تزر وازرة وزر أخرى وزي ما نقول في الأمثال كل شام علج من عرقوها ما أحد يجني على الثاني نعم وفي هذا عناية الصحابة بخصال النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامهم ب أن يعلموا أبنائهم الخير والحق وأي خير وحق أعظم من أن يتعرف الولد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب شيبه بالحمرة ولكن ليست الحمرة القانية يعني انما كما قلنا الحمر الغامقة التي هي الى الخامل اقرب وفيها وفي هذا الحديث ان الروايات يفسر بعضها بعضا وبعضها أصح من بعض وبعضها أحسن من بعض وفي هذا الحديث تثنيت المبهم من الصحابة أو المكنة في رواية مسمى في رواية أخرى وفي هذا الحديث أيضا التوفيق بين رواية الروايات فأبو عيسى رحمه الله الترمذي وفق بين الروايات التي جاءت صريحة صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء وبين خضاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيبه وإثبات الشيب فكان شيبه قليلا لم يبلغ أي لم يكن الشيب عاما فيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا أهم ما يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث إثنادا ومثنى أما الحديث الثاني وهو الحديث السابس والأربعون من أحاديث الكتاب فقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيه حدثنا سفيان بن وكي قال حدثني أبي عن شريك عن عثمان بن موهب عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قال أبو عيفة وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أنبي سلمه وهذا في الحقيقة حديث يمكن أن يعتبر حديثين لأنه عن صحابيين جليلين وبالتالي يمكن أن يكون حديثين وليس حديثا واحدا هذا الحديث صحابييه هنا من أبو غيره يرويه عنه أثمان بن موهب أو بالأحرى أثمان بن موهب صحيح وعثمان بن موهب تكلمنا عنه في مجلس سابق وهو أبو عبد الله ويقال أبو عمر أثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاهم المدني الأعرج والد عمر بن عبد الله بالموهب واحد من أبناء من أهل الحديث الرواه وقد ينسب إلى جده فيقال مثلا عثمان بن موهب مباشرة توفي رحمه الله تعالى سنة ستين ومئة من الرابعة ثقة وهو له الستة عدى أبو داود وهو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجا من الرابع ثقة كما قلنا يرويه عنه شريك بن عبد الله النخي وقد تكلمنا عنه في المجلس السابق وقلنا هو القاضي القوفي يرويه عنه وكيء ابن الجراح ابن المليس الكوفي أيضا الإمام المشهور المعروف يريه عنه ابن وصفيان ابن وكير وتكلمنا عن صفيان عند الأثر رقم ستة وغيره من الآثار والحديث حديث صحيح رجاله ثقات وفي هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سئل تابعين كانوا يسألون أبا هريرة يسألون الصحابة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية سئل أبا هريرة الخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فأثبت الحضار وفي هذا عناية التابعين بالسؤال عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألوا أبا غريا وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خضط فوافق قوله فعله قوله أمره بالخضاب أو بتغيير الشيء غير هذا الشيء وتجنب السواد وأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر الذي أمر به وفي هذا الحديث أيضا الاقتصار في الجواب بأخصر عبارة كما قالوا خير الكلام ما قل ودل سألوا أبو هريرة هذا خبض رسول الاسلام قال نعم تلم واحدة من ثلاثة صروف ظلم أنه يفي بالغرض قال أبو عيسى يعني التلمذي وروى أبو عوان هذا الحديث هذا معلق معلقات التلمذي هذا يسمى معلق أنه لم يأتي بسند بينه <تصفيق> وبين أبي عوانة وأبو عوانة هو والضاحب عبد الله بيشكري ويقال الكند الواسط البزار مشهور بكنية إحكانة من سبي جرجان وآل حسن البصري ومحمد بن سيرين وتوفي سنة 75 ومئة أو سنة ست وسبعين ومئة من السابعة ثقة ثبت وهو مما امتلأ امتلأت كتب الحديث برواياته روى له الستة وهو غير أبو عوانة المتأخر الذي استخرج المستخرج على صحيح مسلم أبو عوانة هذا متقدم و أبو عوان الآخر متأخر وبينهما أكثر من مئتي سنة أبو صو... عوان الصاحب المستخرج غير أبو عوان صاحب المسند الذي رواه أهل الحديث في كتبهم نعم قال أبو وروى أبو عوان هذا الحديث عن عثمان طبعا أبو عوان روى عن التابعين مباشرة ومن رواياته عن التابعين روايته عن عثمان بن عبد الله بن موهب، لكن بين أبو عوانة وبين الترمذي هناك من أصحبه من الترمذي، ولذلك قلنا هذا الحديث معلق. فمن روى عنه أبو عوانة عثمان ابن عبد الله بن موهب الذي تكلمنا عنه في الأسناد السابق، ولكن عثمان بن عبد الله بن موهب في هذه الرواية المعلقة. رواه عمن عن أم سلم. سلمة، فصار الحديث حديثين حديث أم سلم وحديث أبي هريرة حديث أبو هريرة مسند متصل وحديث أم معلق، ومعلق ولكنه صحيح على الجذب لأنه الذي قبله يشده وهذا حتى يعني طلاب العلم يسموا هذه النقطة <تصفيق> هذه السواهد والمتابعات التي يتقوى الحديث بها وتتقوى الاحاديث بها فالحديث الصحيح الاول صحيح قطعي ومسند والثاني معلق لكنه يشهد الذي قبله والذي نعم فيه. حتى الخرج في الخاتم ما في مشكلة نحن نقول حبيب صحيح يشهد له لكن هنا عند الترمذي إيش مقصوص معلق مقصوص ما بين الترمذي وبين أبي عوانا نعم آه. وبالمناسبة البخاري له معلقات والترمذي له معلقات ومسلم له معلقات وعبو داود له معلقات ومعلقات الترمذي اعتنى بها أخونا الشيخ الدكتور شاكر العروري فأمر رسالة الدكتورة تبعته في معلقات الترمذي جزاء الله خير فهذه من معلقات الترمذي والذي قبله أظن بشرنا الذي قبله لا الذي قبله مفسر أما سيأتي من معلقات الترمذي أيضا معلق آخر نعم وفي هذا المعلق اهتمام الصحابة ومنهم أنسلم أيضا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام التابعين في رواية الأحاديث وإن كانت أحاديث واحدة في رواية الأحاديث عن أكثر من صحابي فهذا عبد الله بن موهب أطماني بن عبد الله بن موهب روى الحديث عن أنسلم وروى عن أبي هريرة نعم الحديث الثالث من أحاديث ليلتنا وهو الحديث السابع والأربعون من أحاديث الكتاب قال الإمام التلمذي رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن هارون قال أن دعنا نضرب بن زرارة عن أبي جناد عن إياج بن لقيق عن الجهدمة امرأة بشري بن الخصاصية قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ من حناء أو قال ردغ شك في هذا الشيخ حدثنا إبراهيم بن هارون قال عندنا نظر بن زرارة عن أبي جناد عن إيادة باللقيط عن الجهد ما امرأة بشب الخصصية الجهد هذه امرأة صحابية جليلة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ليلى، كانت اسمها الجهدمة جهدمة على وزن لحجة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ليلى، صحابية جليلة وزوجها الصحابي بيسر من خصوصية في بعض ال. النسخ بشير غير بالنسخ اللي عنده طيب هو يقال فيه بشير ويقال فيه بشير ابن الخصاصية نعم يرويه عنها عياذ ابن لقيق وعياذ ابن لقيق تكلمنا عنه في مجلس سادق ايضا ما يغني عن بعادة عنه هنا يرويها يرويه عنه او جناب الكلبي وهو من الى هذا الحديث طبعا الحديث مباشر بالمناسبة حديث ضعيف هذا الحديث الضعيف في ليلتنا هذه حديث ضعيف وإلته وإلته من علريه ابو جناب هذا أبو جناب يحيى ابن ابي يحيى يحيى ابن أبي حية اسمه يحيى ابن ابي حية الكلبي الكوفي واسم ابي حية يعني اسمه ماذو حي يعني بتصير يحيى ابن حي صوفية سنة خمسين ومائة أو قبلها من السادسة ضعفوه لكثرة تدليسه وقال النساء وغيره ليس بالقوي فهو من هلا هذا الحديث يرويه عن أبي جناد النضر ابن زرار وهو أبو الحسن النظر بالزرارة ابن عبد الأكرم الزهري الكوفي نزيل بلخ من التاسعة روى له التغمذ في الشمائد وهو مستور الحال وهذه إلا ثانية ولكنها خف من الأولى يرويه عنه من إبراهيم بن هارون البلخي العابد من الطبق الحادي عشر وهو ممن روى له الترمذي أيضا في الشمائل وروى النسائي وهو ثلقة صدوق وهذا الحديث إسناده ضعيف كما بينا بسبب أبي جناب وهو إلة الحديث والنظر عبن زرارة وهو مستور الحال ويأخذ قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اختسل ولو صح الحديث يؤخذ من هذا الحديث ولو صح ولكن كما يقال ثبت العكس يكون فنحن لا نستخرج منه أحكاما لأنه ضعيف ولكن لو صح يؤخذ من هذا الحديث جواز الاختسال وعدم التنشيف لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراسه يخطر ما ان ينقض رأسه وفي رأسه أثر من الحناء ردع من الحناء والردع هو الأثر أثر الطيب والخلوق والردع اللصق بالزعفران وغيره مما يصبغ به وقال القسطلان اتفق المحاققون على أن الرضغ بالمعجبة وهم وغلط لأن الرواية الصحيحة ردغ وليس ردغ الرضغ يقال في إيش في الطين فالحناء ليس طينا ولذلك في الحديث من قال في أخيه ما ليس منه سكره من رضاغة الخذال وخرج الحسن في ليلة ذات رداغ رداغ ينسى في الطين أما الطيب والعطر يقال فيه ردغ وليس ردغ الطيب بالباء ردغ بمهملة والطين بالنون ردغ بالمعجمة حتى تعلق في أذانهم وهذا الشك كان من أبي جناد هذا الضعيف والحديث الرابع وهو الحديث الثامن والأربعون من أحاديث الكتاب قال الإمام التمذير رحمه الله تعالى فيه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو المعاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال رئيس شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوبا من صحابي الحديث من صحابي الحديث ها أنس أنس يرويه عنه حميد الطويل وحميد الطويل تكلمنا عنه في الأثر رقم اثنين ولم يكن طويلا إنما لقد يرويه عن محمد بن السلمة وحماد أيضا تكلمنا عنه في المجلس السابق وقلنا بأنه كان زاهدا عابدا إيش من كانت نهايته كان نهايته نهايته توفي وهو يصلي في المسجد رحمه الله فهوه عنه عمر بن عاصم وهو أبو عثمان عمرو المعاصم بن, بن عبيد الله بن الوازع الكلاب القيس البصري في سنة ثلاثة ألف و مئتين نصيار التاسع صدوق حافظ في حظ شيء لكن هنا في رواية عن حماد قال كذبت عن حماد فهذه الرواية ما فيها إشكال لأن رج من كتاب المشتلون في الحفظ قال كذبت عن حماد في سنة بضعة عشر ألف ولذلك هذه الرغاية ما فيها يشتعل لأنها من كتاب يرويه عنه عبد الله ابن عبد الرحمن بن فضيل بن بحرام الدارمي ابو محمد السمرقندي الحافظ صاحب المسند المشهور المعروف أو السنن هو الحقيقة سنن سنن الدارم وليس الدارمي وليس مسند الدارمي اشتهر عند الناس مسند الدارمي ولكنه السنن لأنه رتبه على السنن وهو أعلى السنن أعلى من أبي داود والترمذي والنسائي والنساء من قبلهم، قبله ولأنه روى لأنه روى له أبو داود والترمذي ورووا من هذا المسند ومسلم أيضا ولد سنة 81 ومئة وتقفية سنة 55 ومئتين روى له مسلم وأبو داود والترمذي وكان ثقة فاض مدقن وهو إمام أهل زمانه قبل البخاري وقبل المسلم هذا الحديث حديث صحيح رجاله رجال الصحيح رجال الستة وفيه أن أنث يقول رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يحتمل أنه رأى شعره وهو على رأسه صلى الله عليه وسلم ورأى شعره وهو محلوق كما تبينه الرواية التالية فهو يحتمل الأمرين وهو ممكن لأنه كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ورآه محلوقا مخبوبا فرأى أنس شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخبوبا وفي هذا الحديث عناية الصحابة بإخصار وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذا الحديث وهو حديث صحيح الغراية المعلقة التالية وهي الحديث الخامس والخامس وهي التاسعة والاربعين في حديث الكتاب قال حماد يعني حماد بن سلمة وخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك محفوظا رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك محفوظا عبد الله بن محمد بن عقيل هو ابو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني وهم مزين بالصغرى بنت علي من بن أبي طالب فهو هاشمي ابن هاشمية توفي سنة أربعين ومئة من الوابع صدوق في حديثه هليل ويقال تغير بأخرة فوره المخالف في الأدب وفي خلق أفعال العباد وأبو داود وترمذي وابن وحديثه لا يصل إلى درزة الصحة فهذه الرواية حسنة يشهد لها ما قبلها من الرواية الصحيحة وهذا معلق معلق من معلقات الترمذي أيضا والظاهر أنه موصول من خلال الرواية السابقة ولا في لا نجل وفي هذا أن السابعين كانوا يعتنون بالنظر الى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عبد الله بن محمد بن عقيل هذا حدث على ان يرى شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك فرآه مخروبا وفي هذا ان انس كان عنده شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا اخواني مشها عليه ستبرخ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره تبرخ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فكان أنث يتبرّك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده وما في حرج في ذلك. شو الشيخ عمر يحيل الشعرات يعطقياهن ضلّكوفين ما ين تعرقوهن ضلّكوفين. أما النبي صلى الله عليه وسلم يتبرّك في آثار صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هذا يعني نهاية ما في هذه الحديث الخمسة. الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا وبما قرأنا وبما كتبنا فيها ونسأله تبارك وتعالى الذي حببنا في النبي صلى الله عليه وسلم ولم نره أن لا وإياكم في الدارين رؤيته وفي الآخرة صحبته ومرافقته في الجنة وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واحد دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ومعاكم خمس زيائق للأفتراباته عشان نشترك يا بما ايش يا بما يأذن زي الله الماضي صدر مثل بوض وغلبيب هو الجنة يصدرنا مثل بوضي مثل زيت ها عثاره هذي مش عثاره <تصفيق> اه التبرك المقصود فيه الاثار التي ليثام ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم الان بيت زال ما بقي والقبر نهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرك بقبره قال اللهم لا تجعل قبري عيدا وقال اللهم لا تجعل قبري عن وسانا منعب عرفت فالقبر له خاصية في النقل بخلاف بيت أما البيت, البيت فنملك كان البيت كان يلتن ولذلك دفن أبو الركاء ودفن أمر بالبيت تبركا عرفت الآن بيت محجوم فما يجوز التبرك بالمهيط بهذا البيت يعني ما يصل النمز البيت. هذا الجدار هذا ليسه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فنات بهذا. ولكنني لم أراه. آية يوسف تبارك فيها. نعم. إذا صحيح آية يوسف تبارك إذا صحيح إشارة آية يوسف غيره. نعم. مستور يعني مستور مستور عنه ثلاث. فقط ان المجهيل ثلاثة مجهول الحال مجهول العين أول شيء اللي روى عنه واحد مجهول الحال بيقول روى عنه اثنين وما الطور روى عنه ثلاث يعني مش مشهور في الرواية بين الناس نعم هل هو عكس؟ إذا بالسواد راحته أعلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير هذا الشيء وتجنبوا السواد هو بالسلام يقول إنه أقول إلى أبو بكر بس ما في إنه هذا لا أبو بكر أقول لأبو بكر أبو بحافة ما أخضوا بالسواد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا تغيروا شيء بهذا الشيء فغيروه بالحناء والحناء ليس السوداء. <تصفح> السوداء نعم الصدغة ولا الحناء المهمة من السوداء نعم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين